بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقر فان الجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما تعدون لصدق وان الدين لواقع والسماء اذا تحب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 124. إن المتقين في جنات وعيون 125. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 126. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 127. يستغفرون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 124. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 125. فقربه إليهم قال ألا تأكلون 126. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 124. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 125. أتواصوا به بل هم قوم طاغون 126. فتول عنهم فما أنت بملوم 127. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 117. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 118. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 119. فإن للذين ولموا ذنوبا 113. مثل ذنوا بأصحابهم فلا يستعجلون 114. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون